نون الله الى حدا تفيدي الوقت ايوه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحكيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى السلام عليه سيدنا احمد القسائي مع الشاكرين نسطر ناطرين شغل الرسائل السريعه من جهه من اداره الموارد البشريه هذه الرساله اشكر الى ديبا الرحمن اشريهان واشكر محمد معلومه يا حبيبي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيره كثير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده خدنا في احكام الرات ولا و... ولو ان ما زلنا لم نتقن حكمه يعني بحس في نفس الواحد مش لما الدروس دي كلها وكثيرات من لما تقرأ الرات المتخمه يعني عايز تقول لي كل الدروس اللي بناخدها دي ش عايز أقول لكم العيد عيد حرف الراء كم مرة أفضل عيد لحد ما نرسموه منا يأخذ ماهم منا لي المفخمة مرقطة والمرقطة مفخمة ودي إيه المشكلة يعني أنا شايف يعني كثير جدا من اللي بيقرأ حرف الراء لا يتقنها أبدا لعدم سماع الشريعة وعدم مراقبة حكم الراء ولذلك ذكرنا ان لما نقرأ الراء المضخمة وجهة المراققة وجهة واحداً بنقول بكل سبب سببها ايه؟ كل سبب الراء المراققة وجها واحدا. هي حرف مع هيك مكسورة اولها اذا هي الحرف نفسه مكسور سواء كان الكس مكسورة بأول الكلمة مراقص كده صريح يعني أو تكون يعني مكسورة في أول الكلمة رجال ما قلت ما قرأهاش رجال ري ري لا. ري ري ري ما تفتح ما تعمليش قرأتي كنت بتقرأي الحرف بالتساع كده الفكيك وتقولي ري ده بيقرأي يقول ري خلي بالك من الكاف اللي بتقول ري ري جال ري خطأ تقرأي بنتي ري ري ري ري, ري ري طيب دي لو كانت في أول الكلام رجال. يبقى نقراها ري رجال. أم عمر فين عمر؟ لا بقى نكون من على كرسي من فضني ومن على كرسي حقيت شان اللي وراك يا رمي أبس عشان تبقى عدوه ورا خليكي على كرسي بس ورا عند حقتي بانتي ماشي عشان اللي الطويل اللي يخلي باله انه يراعي اللي وراه يراه لو سمحت شان نتابع الجميع لو سمحت يبقى وانا بقرأ يا بنات خلي بالك اني وبنائي يا معلمات خلي بالك انت اهتموا بالنقاط دي لان البنت اتجيه لي ختم مع معلماتها ولا رأى عندها صح ولا رأى عندها صحيح يبقى انا اخلي بالك لو جاي حرف الراء مكسور بدا في اول الكلمة ساقرأها كده ما تقوليش في الخطأ ري خطأ ري ري خطأ ده خطأ ري خطأ ده خطأ <تصفيق> انتوا عادين تقولوا وراي الخطأ حبايبي ربنا يساعدكم وانتوا بقصين يا حبايبي ما نقولش ري شوف انا بفتحه ازاي زي ما انتم بتعملوا بيقولوا كده ري وتروح مبتسمين ما تقولوا هاش أنا فضلكم. ما تقوليش ري عشان ما تثبتش ثبت عندوك وانحنا عايزين نشيلة خالص لكن قولها ايه الصحيح ري ري ري ري ري ري, ري. ري جان طيب اذا كانت في اول الكلمة سمحوا لي لي رجال ايوه رجال لا طيب رجال لا ليس لهم ايه طيب بنقراها ازاي يا بنا ري مليحه اللي هي مكسورة لا شوف قالت المؤمنين ازاي سمعت الكسر ازاي بنا دلنا ده اللي من المؤمنين ني ني خطا خطا اي حرف مكسور ني ني من المؤمنين. من, المؤمنين. مش ني مي مي. من المؤمنين المفلحين المؤمنين اي حرف رقيق بتكسريه أو, او اي حد لو, لو حرف مش مطبق خيل تقولي خيل تقولي خيل تقولي خيل تقولي خيل تقولي خيل تقولي خيل تقولي خيل تقولي خيل تقولي خيل تقولي خيل خيل تقولي خيل تقولي خيل تقولي خيل تقولي خيل تقولي مستعلة لكن اخر اللي هي مكسور بتقولي قيلة ما بتقوليش قيلة خطا ما بتجيش الاستعلاء وبعدين تجيبيه زي الاطباق ابدا القاف حرف الخاء والقاف بالكسر على بطه قيلة قيلة يا يا ارض ابراهيم اخفتم ما تقوليش خفتم خ خ ق خطا قيل لا يوجد فيها أدنى لأنها حرف مكسور غير مطلق اذا يظهر فيه أثر الكسر بشكل الرأب اللي أنا بتكلم فيها بقول الرأب أول كلمة مكسورة هيدان رقتها يبقى رجال صدركم يبقى رجال رجال خلي بالكم الفتحه يا بنات الفتحه اللي أنا بعاني منها معناها شديدة من نجد تكتب تحمل الفتح الحرف المفتوح ما تشنجيش لسانك ما توشري جالن بتدخلي مع المد لسانك بالشده دي ري جال افتحي الجيم اهي ري جالن ري لساني كأن جال لسانك ان وقبل مرخي مرخي ماليش انا بجيب المخ بجيب اللي هو النقطه بتاعه حرف المخره بتحرف الجيم وافتحه لفوق يبقى ري رجال رجال رجال وخرسانك ولي رجال يا ام يا ام الرحمن رجال رجال رجال رجال رجال رجال, يا رجال, رجال, يا بنت مش رجال رجال رجال رجال رجال لا برصا ولا ثوادا رجال رجال رجال رجال هي رجال رجال رجال رجال رجال رجال دلوقتي ر جالٌ لي يا أمت الرحمن بس كده اوزنيها يا بنتي اوزني الحرف الرقيق وسطا لبرس ولا سواد والمسد امتداد انتداد الفتحة يا بنتي لتقرأت ري جال ري جالن. وسطا اللي قدامها منعب ممتازه عرفتي ازاي ان في ما دخلش ما بقاش متشنج اثناء القراءه حاجه انا جايه كده رجال اللي جنبك معلمتك هي رجعي بنتك قرائي صح اقراي رجال وسطا الجيم وسطا لا برس ولا سعود لا جاء جاءا جا ولا جاء اثنين غلط وسط رجال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 ومد كبير قوي رجال جال ري جال حسن معهاني لحاجة بس كده يبقى كده عشين مش فخمة صوت صافي لا انت اختلصتك بص يا بنات ام اقول لكم حاجة ولا تختلسي الكسرة ما ري رجال وتروح نستعجله على, على الكسر ولا تبالغ في نقولش رجال دي مبالغة او تختلسي الكسر تنين رجال انت الرأي المكسور حقها يا بنتي رجال ماشي وقرأي الجين وسطا. رجال. رجال رجال واللي بعدك رجال. لا الجين فتح شوفوا اللي بنقعد ما نقرأش هل اللي بيحصل اللي مخرج عندما تتقفل انت قلتي رجال أفل المخرج ايوه نهيانا مشكله مش, مش رجال يا بنات عمر المد بقى غلط وسط رجال لا تهين رجال لا تهين وليها بدها تقوليها بقى صح كده انت كنت بتفخمي وجنبك بتقفل بتميل واللي قبلها بتكتم الجيم ولا بتختلف الراء واللي قبلها كانت بتفخم شايفين كل واحدة عندها خطا مختلف ايه مزون الحروف يا بنات حرف خلو وسطا لا برسا ولا سوادا لهي جا لهي جا لا هي جا لا هي جا ولا هي جا اماله هي جا جابر جابر جابر جا طيب حبيبة قولي رجال سنتي ما شاء الله عليك يلا أختك ممتاز هنجيب هنا الجنب اللي أنا يلا إذا أنا تودي راء في أول كلا أنا بعيدها ليه؟ لإن لحد الآن لم أجد الراء متقن بعد كل الدروس مش نخمست لو خلص العمر طبعا عندي أمر الله إلا لو أتقنت الحروف الحروف يا بنات أقول لكم بص الحروف القرآن كأنك بتتعاملي مع لؤلؤ غالي عليك اتقنيه وعلى قدر ما هتجهدي فيه والله لأنه ضيعك ربي أبدا بفضل الله عز وجل وجعلي هذه منهج حياتك اكتهديه ما تخليش القرآن آخر حاجة في حياتك لأنك مشغلة بالدنيا وبي بي بي, بي, بي لو كان القرآن ورا ظهر بي وتقولي ما أنا بعمل فيه وبراجع فيه يا بنتي القرآن منهج عمل تصرفاتك وسلوكك بيظهر عليها أثر القرآن كان في اخت من الاخوات بتقول لي يا ري تدينا خمس زي في الاول يا اهل القرآن لان احنا بنجتمع كلنا بتوع القرآن. كلنا اهل القرآن بس هل نعمل بالقرآن الله هم رزقني و هنا هنا نقرأ كده رجال او ايا من فيها راء الصورة يلا يا لا مأخوة بكارتين صح هنا لما قرأتها قرأت ريجال بقى لجين جا كده صح جا صح كده يا بنات جاء جاء جاء جا جا جا شوفي الفك يعمل ازاي جاء جا لو قلت جاء جاء يبقى انا ما بفتحش الفك نديها تاني انت لا في صحيح في لا برضو لا طيب نادية برضو مش أول مش واه في اللي بقى شوية البنات لا شيء يلا بركة الله يلا يا بنتي البنات اللي أنا عايز أشوف الإيمانك تعال يلا اللي فيها ايه يا صاحبه بنتي اسمي هي دي اللي انا لك عليها يا بنتي رجع احنا كل الكلام شايفيني يا بنات احنا بنتكلم كل, كل الكلام ده وبرده مش قادره نفهم يعني ايه الحرف الممال يعني ايه ما أقرأ اقرا دي حرف الدال ما اقول ما اقولش حرف جاء جاء جاد لان انت تيجي تقولي جمال بتقولي جمال جاء جماله بتقولي جمالات ما جمال صوت الحرف لو نزلت تحت كده في الفك السفلي يبقى انت ما قلتيش الحرف المفتوح جاء لا جاء كانه صوته ضابط فوق جاء جاء ك لو دخلت لو شوية الكاف شويه ك كاف كافرين لو دخلت الكاف عند البص والمقام لو دخلتيها نزلتيها تحت شويه عند الياء كده يعني ده الالف هنا او ان الفتحه ودي الكسره لو مشيتي الفتحة بتاعتك دي اللي فوق دي اللي ك كا كافرين كافرين كافرين فاتحه بالكافرين كافرين. كافرين. كافرين. كافرين كافرين لو شوي يا دخلت شويه زي ما البنت قالت فرجاه دخلت ا ك شوفي ا ك بقتها شويه يعني قليم الي يعني بقت ورش بقت تقليل ك دي ورش حرف احنا بنقرا بيه ك الكافرين الكافرين لو انها هقرا ورش همشي شويه عند الياء ادخل فيها الكافرين دي بقى بتورش يا بنات مش حفص شوفي بقى مجرد ما دخلتي فيها خلطتيها بصوت الياء ك بقت ورش اقرا اخرى الكافرين ده ورش لو نزلت اكتر الكافرين بقيت مين؟ لا. لأ ورش التقليل مين؟ ها؟ تقولي بقى اللي هو صب عمره في التقليل وإمالته داعه أنا مش هتكلم مش هتكلم إذا أنا مش عايزة أشلها يعني إليت القيبة النهاردة أقولها يعني ما أخي فبرضو برده ده اللي بيحصل في القران لازم تاخدي عشان كده لما نيجي انا بقول لكم بقول لكم خلي بالكم عشان ما تعملتوش خلط يا بنات انتوا دلوقتي كلكم معظمكم ما شاء الله بيحفظ قراءات او في معهد القراءات ما ينفعش تبقي في معهد القراءات ولا تاخدي هنا قراءات وتعملي خلط في القراءه في القراءه بتاعتي كنت عارفه تقرئيه المفتوحه ما مرقه الامال والممل من بقك من جوه ا ا ا افتحي يا بنتي خلي صوتي من فوق كده قولي اه اعوذ اعوذ انا آمن امن امن شوفي الصوت آ وبيطلع مد رائع مش من الادي بقى انت قلت ايه طب بقى كده ثاني لا مش دي فهو حط ثاني كده في فيه سخنيه قولي امن هشو الصوت لعفيه امانا امانا الرسول بماء تقولي كده امانا امانا امانا امانا قولي يا حبي يا رب نستمر على ذلك درس شاء الله هادا وإنت كمان عندك أفلة في المخج يا هادا امانا انت بقى مش عندك مخج هادا في المخج انت عندك هاوة خيص المخج بتقولي كأن الواحد بيتبول ااه شوف الهوا ده دهين ان حمزه الهمزه عندي خطا اامان اامان اللي بعدك قولي حاجه قولي هم ايوه قولي ايوه ايوه اامان اامان طيب يا بنات احنا حرف الراء صافي قلت لكم المرخص اللي احنا قرأناه ولو ان كل حد الانب من المستاذين ان الراء لو جات في اول الكلام مكسوره رقيقة تقرا اري وقرأتها رجال أو او في وسط الكلام مكسوره تقرا برضو رقيقه ما تقوليش واريعو ريح لا واري وساريو وفاريو لا فين الراء الراء لا عل صوتك عليه ما تضيعهاش هي قالت وساء دي امامه وساء قولي ساميه س سالي سالي سالي سالي سالي سالي سالي سا سالي سالي سالي سالي سالي سالي وساء سالي سالي سالي والتالي سماح قولي وساريع وخلي بالكوا يبقى شواسه ساريع وده قفل الكلمه هتعاود تعتها صح وافتحي السين وفا احسنتي اللي بعدك وسارعوا اللي قبلها جديده عشيناها طيب امل أنت انت امل ساء هي دي اللي بقول عليها امل مش هي ت وسط يا بنات السين وسط حرف رقيق لأن وسطا لا باس ولا ثوان اللي هو سا سا ولا سا الاثنين غلط هو شارع شارع سريعه هيئ ليها عين مؤا اللي وراكي هبه يا هبة غلط يا هبة انت سمعين الخطو عندها يا بنات عامل ايه خرينة تاني والصوت عالي شوفي صوتها انا شايف رسمة فكها ده اللي نزل اكتر سا بتاع الماء كاسر سمي الكسر كسر الا بكسر الفك السفلي لو اتكسر الفك السفلي اكتر وانت بتاكراي الحرف المفتوح اعرف ان انت هتميلي بصي بصولي كده واسا اللي نزل اكتر عشان كده هي عملت كده قالت واسا لكن بصي هحط ألم كده لو هرسم خط اللي فوق قد اللي تحت وسالي ولتين قد بعض بالضبط مش ممكن أمين مني حاجة كرائي كده يهيبا قاسم يا بنتي ليه بتقولي ساب؟ ليه بتمسيكي مراية؟ ارخي بقى قولي وسالي عورتين وس... المدى وسالي عورت مديحة اللي مديحة يالي صح الشيماء وساريع لا وساريع وساء وسا... وساريع ايوه اللي قدامك ال ر الرقيقه وليها يا بنتي وساريع احسنتي انا طرحناها لا انت عارفه ليه يا متم الله عشان تبتعمل... انت بتعملي انت لسانك بيشترك في بتقولي تبتعمل... سا بتعملي كده فاللسان بيطلع صوت مختلف تماما هي قالت وساريا انت ببساطه قالت وساريا صح لكن يقول خلاص مدى من دي سانك ده طلع في المد اعرف ان قرأتك هتبقى خاطئة ارخي يا بنت انساني يا بناتي ارخي سانك في المد بلاش تشترك في المده والله س ما تعملوش كده ابدا هي قرأتك بقى قرأتك جيدة صحيحة ارخي ساني قولي وسارعوا وسارع. بس كده قولي يا بنتي. سانك صح دينا وتارعوا لا وتارعوا لانك فخمت وتسع بقى المده اه ده في ترقيم شيء بسيط بس كده اللي قبلك نعم وسارع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وثارث وت... مع ستنين هنا وثارعوا إلى مغفرة وثارعوا ماشي يالله عبيل وثارعوا ياها عبيل يا بنتي اختح الفكين يا بنتي اختح الفكين في المد وثارعوا بس لازم الفك فتح انت قافله انت قافله ده ازاي يجي المد المد من الفراغ من الفراغ اللي هو فراغل ايه طب انتي ما بتجيبوشها لمن فن بس مش بتجيبي من فراغ الحلق حاجة ابدا قولي سا في فرع من الصين ايوا يا بنتي، وثارع احسنتي فتحي ماشي مين ايوا تخبر هاتي هاتي الرأة مكسورة جميلة جميلة في الفتح بس هاتي الرأة مكسورة احسنتي مين بقى يقول لي هنا تالي يلا عزنا وثارع احسنتي حسنتي الراء كان اللي عندك بتسجلي القراءات ممتاز و احسنتي المراكي ايوه و ثالث احسنتي الجنب يلا طب اللي وراك يمنها هنا لم و ثالث ممتازه اللي ايوه يلا يا هدى هل جرأت مخصورة إنما نطعبكم لوجه الله لا نريد نريد كلمة ما أحسنت. قلت احسنت قالت لا نريد منكم جزاء ولا خطوة لا نريد منكم جزاء ولا ايه وانت بتقولي لا لا لا شخص ثاني لا لا لا لا ما بقولش لا لو شنكت بسانك يتنعها لا نريد منكم جزاء ولا شكورا را را وريد في فرق انتم بعض البعض يفعل لا, لا نريد لا نريد ريد تقول لا نريد لا نريد لا نريد خطأ لا نريد نريد نوس ما تختلطش النون في ضمتها لا المادة طبيعي بتاعها تختلطش الحركتين في المادة لا نريد ما نضعيش زمن الغنى والجزء الخيشومي في الغنى بين الغنى وجمالها الجمال في الغنى شوفي شوفي الله عز وجل شوفي فضل الله عز وجل ازاي الحروف اتزبطت وتغيرت بعد ما الانسان بيعرف الخطا فيه ما تتكبروش عن الخطأ ولو كان الخطا تظن انه بسيط لكن بيغير كل قراءتك الصحيحه تنتقلي من قراءه جميله احنا بنبتغي بنقول يا رب تجعلنا لقراءه القران مع السفر الكرام البرامج لا تريد دنيا ولا عايزه دنيا ولا عايزه مسميات ولا عايزه حد يثنى عليك ولا عايزه اي شيء من هذا ابدا فضلك الأخت اللي عيدة الكرسي عشان وراك يا حبيبتي أنت اللي قاعدة على كرسي تفسه روز أيوة اللي وراك مش شايف فمن فضلك يا بنت شير الكرسي ومعدي مع الله عشان لخلفك يروا ويتابعونا فخلوا يا بنات القرآن كده لو خلت كل واحدة فينا القرآن كده إزاي إنها تتقن إزاي إن لو أي واحد بس أدخلت أي واحدة لكي نخير من, من حر النعمة اهتمي بالأمر ما تقول الشهلة لأمر شوئي ده صعب كده مش صعب والله ما ص بس يحتاج منك حب للأمر وإخلاص للتعلم في التعلم وإخلاص في التعليم لو توافر فيك ده إن شاء الله بإذن الله ربنا هيمن عليك بالفعل من عندنا أيوة يا رب يا رويه أحسنك أحسن. برد برد روي رفي إذا كانت الكفعة ذاها ما كانش متقن. شوفي إحنا لما بنتابع يبقى كده نقطة طيب يبقى دي لو كانت في أول الكلام يا بنات في أيوة قريب في وسط الكلام ممكن تكون في آخر الكلام النهاردة من واحدة بتقرأ عليها خبير كلمة خبير أهو هي راء هنقف عليها وقبلها ياء يبقى مفروض لها عليها نقف عليها تبقى تقرأ المقام مرفقها إزاي نقرأها إزاي تقرأيها إزاي تقرأيها سهيرة؟ يبقى خبير خبير خبير، خبير، ن نصير طيب هاتوا لي ايه ايه, آية هات لي ايه بسم والنور والنور قلنا الجميله بقى قلت لكم اتفقنا صوت الغنه في جزء لساني وجزء تاني ايه ما يبقاش كل الكلمة عندك مخيشون اول ما تقول الغنة في النون تروح واخد معها الواو والراء ماشي شايمة ازاي تاخد بقى النور والنور الذي ازاي تقرأيها طيب احنا يبقى كده قول يا احد ما نقرأش الاختة نعيدة الجديدة اللي هي دي اخت سهيرة اه تقرأي فيها راء هي رأس رقيقة والنور اللي والنور اللي تعالى يا حبيبي نزل هم يا والنور الأذي أحسن والن ون... شوف الصوت يا بنات والن والن شوفي صوت الغنى والن شوفي على صوت الغنى لها صوت خيشوم إزاي قوي إزاي أل... لأ شن الغنى ليس صفة قوة أنتي مكررأتش حاجة أبدا يا الحمد لله ان طلعتي حلوه قرأي بالفتح اقراي الجيم صح فاضي حبيبي الرجال يجي الجيم يا بنتي بت جا جاء جاء الرجال الرجال الرجال جاء جاء دي مقفين الجيم فين فين مخرج الجيم جاي جاي جا جا جا جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جا جاي جاي جا جاي بقى جاي جاي جاي جاي جاي جاي جدا جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي من المؤمنين شايفه يعني انا عايزه اقول لكم مثلا هي من في وقت من المؤمنين مينا المكسوره المؤمن مينا انه المكسوره هي دلوقتي هتجيب رجال مكسوره لكن ثابت كل الحروف الاولانيه المكسوره مينا المؤمن يا بنات اتقنوا اس... سماع الشريط، اتقنوا سماع الشريط، مينا ال من المؤمنين رجال من مينال المؤمنين شو بقول كده قد قول أكتر من كده لكن أقول من المؤمنين أي شيخ بقول من الم مش ممكن يكون شيخ في الروح قبل من المؤمنين أقرأيها مرة ثانية من المؤمنين رجال قدقوا معاهد الله فمنهم من قضى نحبه فيها من قضى نحبه خلاص نحبه ومنهم من, من ينتظر ينتظر بقى الرأى هنا ايه بنات <تصفيق> رقابة <راحتهم. تصفيق> احسن النهاردة الحالة بقى اللي احنا نقولها الثانية لحالة احنا قلنا حالة المفخم وحالة المرقق طبعا قلنا المرقق لو في اول كلام او قصة الكلام او اخر كلام وقلنا بالنسبة للمفخم لو المحارف الرأي المفخم لو كان هو نفسه مفتوح او مضموم او ساكن وقبله ايه مفتوح او مضموم لو ساكن قبلوا مفتوح مثل ايه؟ ها؟ آه. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ اينه؟ ها؟ ايه في كلمة القرية؟ ها؟ قرية؟ قرية قرية هذا الغلط اللي إحنا بنقع فيه بقى تولي قرية قرية هي ساكن وأبلو متحرك مفتوح أو مضمون يبقى قرية قرية قرية قرية, قرية. قرية. قرية. وكذلك ساكن وأبلو متحرك زي القرآن القرآن وليست وليس, وليس قراءتك للقرآن تكون فر... 90 القرآن الـ القر تسعين في ما الذي يقرأ القرآن يقرأ القر القر القر القر القران يقول الر شوفي الرحمن الرحمن الرحمن الآ رقيقة بعدها الرأي خون اكيد او الرحمن مش من ما او أر... عنا قلنا ايه و هي قالت ايه دلوقتي قالت ايه يا بنات دلوقتي قالت صح ولا كأننا قلنا الكلام بتاعه الكر قالت ال رأب داي الهمزة بالظلط هو الكلام بتاعه لما أقوله مش واضح ولا واضح يعني اللغة العربية بتاعتي مش مضبوطة يا بنات يمكن مش واضحة شوية يعني اللغة اعجمية ولا حاجة ولا ايه ال قرآن شيماء يا منى الله ايوه علملكم ها كله يعني كله يتضبط دلوقتي كله يتضبط يا بنات طيب ماشي حد يقول لي بقى ثاني حاجه فيها الروح ساكنة وقبلها متحرك ها ها ها ها ها, ها. ها. بدل قررة طيب ماشي يلا قلي اشراك هو الذي ارسل ربه هو الذي هو طب فلما خليناه والله ما سمعت أنا سمعتها وقلت هو الذي أنا سمعت الله وما سمعت الهاج لاب اصمعها شا الحرف ضعيف لازل توصلي هو انت شاو شاو يعني بين اللون الشاور شاور شاور شاور شاور شاور شاور شاور شاور شاور شاور شاور شاور شاور طيب يا بنات في شاور شاور شاور شاور شاور شاور شاور القرية شاور شاور شاور حسن. أسألهم عن القرية التي كانت حاطة راح تنبع. طيب ايوه يا الذين لا, أنا لا يرجون. صح. وطمأنه. طيب. لا وطمأنه. ممت طبيعي طيب مين ثاني يا بنات يقول لي فيها راخنتي اه عشان تثبتي الامانه وكم يا بنات من أول من اول هي قرات وكان يعني لو عايز تعرفي واحدة عندها ممالة من أول حرف هتعرفيها هتقولي لقيت عندك مال خلاص خلص. خلص انت عندك كمان وكان وشال وكان خلاص انت عندك تقليب كلام حروفك لأن الواو وا وليست وان و... و والد والدان وكم وكم من تكلف و و وقضى وقضى, وقضى. وقضى. وقضى. وقضى. يبقى و كم لكن انت كتبتها و عملت كده و جبت فكك السفلي في الواو المفتوحه و و و, و... كتابه بالاماله لازم تزودي حروفك كبيره لازم تزودي حروفك حجم اللي قاعدين هنا ها وليه؟ وكم, وكم؟ و كم فاكم هي بقى دلوقتي عملت حاجه في الراء لان الراء الساكنه بتبقى سهله يحصل فيها كده انها ولا التجويدي في حصره الراء يعني ايه قري يبقى ايه في فيها ايه ايه صوت الرا حق الصفر غير صفاته قالت قريات خطأ قريات قريات قريات مش قريات استكتبه اسمها سرمه صوت خطأ يا ريدي لازم التجويل نبقينه بقرأيه حقا ليظهر حقا ليوم ليو. ليو. الحركات ليظهره على جيني كلك ولو كاري هالك إن شاء الله لك يا فاطمة جميلة فاطمة النهار احسنت يا كمان أبشرها لأنها طلعت الاولى مشكلة يا فاطمة في, إيه في حاجة عندك في المدرسة ولا في مسابقة في الآيب في التحف هنا على البنات اللي بيلعبوا عشان هي مش بتلعب راحوا فين البنات همكوا خارج بيلعبوا خارجوا يلعبوا عشان لازم هي اللي بتدي التحفة مين هي اللي طلعت الأولى بناتك وعيال للأخواتك ما طلعوش طبعا اللي بيلعبوا طب لها هي لها جائزة وخلص اديتها جائزة الشهادة والحاجات الجميلة لان اديها ان شاء الله جاهزه لانها هتبقى افضل منهم جيبهم كلهم نرصصهم <تصفيق> ونرصصهم كده عشان يشوفهم لكل مجتهد المصيب ونشوف اللي بلعبوا عالسلم وفوق اللي انا مش شايفهم بس ان شاء الله همسكهم يعني بإذن الله عادهم أع... أع... لحد ما ان شاء الله وجدوني منشغلة بالتجويد راح عربانين خليهم او يشوفي فاطرة سنتي يا فاطمة إن شاء الله لك جائزة هم بقى لو حاجة تانية هولا لهم بعدين بالسر كده إن شاء الله اتفضلي يا فاطمة يلا كمان فاطمة باين عليكم نارض فاطمات كلكم يلا أولئك يرضون رحمة أولئك لك يا دون الحمد لله بقيت أحسن بفضل الله على زوجي الثاني يجي البنات الدعاء يلا والوالدات والجدات والوالدان لا انت ما كثرتيش يرضعن ير ير وضعنا اولادهم الا حولي كاملين لمن اراد أي يتم رضاها تفضلوا أحسن لكم في أحسن لا عبره احسنتي أحسن عبره احسنتي لا اتخذك من قبل قل... قبل قبل قبل قبل قبل قبل قبل فاتحينكم من الى قومهم الذينك روحه اجيب المكسوره فين دي مفتوحه يا اللي قبلها طيب راح ماشي قلت عايزه على الكرسي اتفضلي عرسلنا نرحل الى قم ايوه اورسلنا نرحل الى هنا الرفيقى. كل كله مشكله طب من يا حبيبتي الله يا الناس حسابهم وهم في غفلة وعليم وهو في معريضون معريضون معريضون معريضون وهم في غفلة معرضون معريضون، معريضون، إيدي وهم في غفلة معرضون طيب مين تاني يقولها لي يا بنات؟ حد ما عالش، تفضل الرحمن علم القرآن طيب نجمة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 كنتي حابه مين الجنب ده كده يقول لنا فمش ضده يبقى الناس لما تقولوا هو ما ينفعش شكله الهاء ما تقوليش هو الذي قولي ما انت كتبتي كده هاء لكن ما جبتيش هاء لازم تسمعيني صوت الهاء لازم سامع هو الذي هو الذي مش هو الذي كده بتبقى باء واو باينه بس الها؟ هات الهاء لا فين الهاء سمعتوا الهاء انتوا سمعتوا هاء هات الهاء يا حبيبي لا هو الذي يري اي يا بنات قوم اتموا الحركات ما تختلفوش الفتحات ولا الضمات ما تقولش يريكم يريكم ما فيش ما يريكم يويل بنات يريكم حركات اتمام الحركة يريكم يويلو لو يريكم يوريكم هو الذي مد طبيعي ده المكسور وبعدها ما تصبح حركتين هو الذي يوريكم هو الذي يوريك إبتدأت تم حركات تم تم مدود الغن ما ينفعش القراءة اللي هي الس اللي فيها اختلص بالحركات وفخلص في, في زمن الغن وخفق في ضيع في المدود ونيها ثاني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 قلنا. قلنا في ناس مش عارفه تقرا لحد الان كل تقول كل تقول كل لانها مش عارفه تجيب ماء من مخرج الكعب والناس اللي من قل كل كل كل كل والاكل كل قل كل من عند الله تذكري كل كل رأى رأى كل كل وده هيبقى ثاني حاجه مش انت تقري كل رقماتها حبيبتي كل ما اتخضع حبيبتي والذي في <تصفيق> مستقراتك أحسنت. وطمعاتك أحسنتي الحروف معاني يلا يا ابنتي فلما أحدتك فالذي في اختار الشباب فالذي يا ليدي فلما لا أحس عيسى من القصر قال من أنصار إلى الله أنصار إلى الله أي دعوة صبرت الناس؟ أيوة إحنا إحنا حسنا في تقدم يعني مش وصفلك انا مش متذاع عادي بإذن الله بفضل أنا ما شاء الله خش بس تعيس زيادة تابعي ارخي بقك كل سيل في البتراح ده ده بيرتعش، كبير تاعش مش عايز دي ترتعش ها، ولي الايه ده خاء وري حاجه فعلا انت عايزه تظبطها ها ايوه إن الذين قالوا ربنا الله ثم وحده تقاموا تتنزلوا عليهم الملائكة ألا ولا تحذنوا ولا تحذنوا وأبشروا الرأي يبقى فيها هنا حكمها إيه يبقى لمن يقرأ دي صح صح وابشروا وابشروا كل فرج طيب يبقى خلي بالكوا في اللي احنا دلوقتي اللي احنا وصلنا اليها دلوقتي واحنا بنقرا يا بنات ان الراء اللي هي أحكام الراء خلي بالك من الراء المفتوحة انتهى قنا والراء المقصوره او اللي قبلها مكسور او قبلها ياء وهي ساكنه المرققه والفرق بين ان اقرا خبير و وبين ان اقرا خبير ار وانا فخام اقول ار خبير لو قلت خبير يبقى مني بنات ورش يبقى تعملي خلط لو قلت خبير يبقى لقرا الورش سمع يا امه الرحمن قولي هذا الخبير ده مين بقى؟ لأنك انا صحيحة منهم يا بنات خذبا كانت نمت الغفلة الاولينية وانا قلت خذت تانية بقى <تصفيق> يا اغة الرحمن اصلي معايا يالله يا بنتي خبير لا انا عايزة خبير بتاعت مش ورش انتي لي ورش خبير ايوه الاولى حبيبتي كانت ورش اللي انا كنت بقى قبل الغفلة بتاع قبل النوم اللي انتي خدت حركة النوم دي كده هو جبتك دي كانت ورش حتى الحته دي كانت فيها واو ماشي طيب بنجيل ايه احنا دلوقتي يا بنات احنا دلوقتي قلنا مفخم على طول وجها واحدا ولا مراقب وجهاً واحداً ولا الحاله الثالثه في الراءات اللي هي هنقول يا فيها الترقيق والتفخيم والترقيق أولى زي كلمه ايه الراء المنقوله هون موجود قدامنا الراء الراء الموقوف عليها بالسكون لاجل الوقف وبعدها ياء محذوفه فزي صوره القمر زي كلمه ونذر ونذر على فكره في ناس بتخطئ لحد يوم التجارة كانت تقولي النذر والله ليه تقولي رأى هنا عصفيها وبين كانت فيه ناس بتعمل كذلك يعني مين كانت جارة كانت فيه ناس بتعمل كذلك ناس بتعمل مش هنقول عليهم صوت معرف فخصنا بالياني في فيها <تصفيق> <تصفيق> انا كنت اسر والله ما كنت اقول مين يملا سلازم نعلم نحن الاولانيه نحن الاولانيه من باب الثانيه ان شاء الله ويناقشوا وجدلو يا امي بجد يا بنتي اقراي فيها اصبحت في فيها الوجين اللي بالالم والف فيها الوجين النزر النزر النزر النزر ان شفتها كده اه يا امي طب يا ايه في ختمة نرجع بقى تانى في النار نقول الرغاة الموقف عليها لاجل الوقت بعدها يا انا نزلت الكلمة ايه في سورة القمر تعالي كلنا نقولها في سورة القمر ايه اه فكيف كان عذابي ونذر ونذر كل الكلمة دي رقيقة او نقولك واجه تانى ايه ونذر الرغاة يبقى اما يكون الوجه ده لاجل الوقت بعدها ياء محذوفه ودي موجوده في سوره القمر وانا موجوده في سوره في مواضع في سوره قمر ايه يس واحنا بيقولوا لي ايه في سوره الفجر هنقول هنقول اللي في سوره القمر بعد كده وبعدين بس قولوا لي كده اللي في الفجر والليل اذا يسر. يبقى واقوله كده والليل اذا يس ايه وجه واحدا يبقى تقولي فيها الوجه بس ايه بس احنا بمعضاء لك ايه فيها فيه الاولى ايه بقى الاولى الترقيم يبقى يسر يسر ياسر انما الترقيم ياسر بناء اللي هي الاولى يس في سورة اللي هي الفجر من رقق نظر الى اصل الكلمة يعني ايه؟ ال... يعني اصلها يسري ما, بن... ما بنقرأش يسري. ري لا يسري اصلاها كده يسري علشان كده بنخد ياسر يسري يسري يسر. يسر. ايوه كده وبعدين في ك... في, في الفجد فمن رقق نظر الى اصل الكلمة بالياء ولم يعتد بالعارض واعتبروها كان ايه كانها يعني ومنفقما لم ينظر الى الاعتدب اللي هو اللي بيقول ليس في نذر الا الترقيم وفقا والترقيق وفقا على بقول الايه الجنريه الشيخ الحصري بيقراها ايه لما والشيخ, أيضاً. والشيخ أيضاً بيقول إيه؟ بيقولها بيقولها بيقولها آية. فكي نعم فكيف كان عذابي ونذر صخر وانذر و ونذر والراء والنون والذال الرقيقه والراء بس وانذر وانذر مش ونذر زر لأ مش زر ونذر يبقى دي بي بي يعني قال لك ايه الرأي الموقوف عليها باستكون لاجل الوقت بعدها يأمى حزوف البناء نحو أي كلمة؟ أسر ويسر فأسر أسر لا مش فيسر أسر وفأسر الأسر يعداد يوم فأسر فأسر فأسر يسر هاتي يسر طب هاتي هاتي هاتي هاتي ما احنا قلنا دي سابقين. ما احنا قلنا بتكلمنا فيها دي احنا دلوقتي الراء موقوف عليها بتكون قبل الوقت بعدها ياء محذوفه للبناء دي للبناء سمعتيش دي نحو أسر فيها الأمر اسري فاسري كأنه فعل ايه أمر فبتحذف اليا الياء عشان ايه؟ عشان البناء فكيف تقرأ كلمة أسر؟ فمن رقق بقل فيها الوجه لكن من رقق نظر الى الأصل وهو الياء وإلى حالة الوصل ايه قالك بقى ايه؟ فبيقرأها أسر أسر او فأسر فاسر بعبالي فاسر بالطيب يبقى دي اللي هي بيقول فيها الوجين لكن الاولى ايه آه فأسر فاسر بتقرئها فاسر او اسر طيب الرأي الموقوف عليها بالسكون وقبلها ساكن مستعل قالك زي ايه مكسور اه قبل الساكن كسر زي كلمة ايه مثلا القصر سلنا و... واسلنا وسلنا له عين القطر القدر قال لك ممكن تبقى فيها الوجهين القدر او القطره مش كده ده الوجهين بعضهم نظر لحرف الاستعلاء وبعضهم نظر لايه لان في الكلمه واحده نظر إيه؟ قال لك ما قبله الكساء ساكن قاعده قبله الكسر وساكن يبقى في الحاله دي بقى الراء ايه للطاء قال لك لا ده قبلها استعلم فقال مفخم واللي نظر للكسر قال لك ايه اه وده احنا بنعمله عودي وبعدين نأخذ بعد كده بقى. هي راءات الساكنة وسط الكلمة كان احنا خذنا قبل كده فرق مش كده يا بنات بعد كسر قصلي بعدها حرف استعلاق مكسور في كلمة نحو كلمة فرق البعض يقرأها مفخمة يقرأها ايه فرق فمن فرق من نظر الى حرف الاستعلاء الموجود فين؟ اه فيها ولم ينظر الى الكسر الذي قبلها الكلمه الكلمة ولا الكسر حرف الاستعلاء ومن رقق نظر الى الكسر الذي قبلها فمن؟ فمنه من يقول في الرقاء في الرقاء ومنهم يقول ايه؟ فيه الرقاء نعم؟ او اطبعا طبعا فمن فقه نظر حرف الاستعلاء ولمز العلاء ومن رقق نظر الكسر قبل الراء والكسر حرف الاستعلاء والقول في فرق الكسر نيوبا كما قيل في القاعدة هذه هي الكلمات حال الرابعة يجوز فيها التفخيم والترقيق ولكن التفخيم ايه؟ أولى كلم كلمة مصر لا تقدر تقول مصر يعني هي والأولى فيها التفخيم يعني آه فمن فق منع احنا احنا اتكلمناها قلنا مرصادة قلنا فيها ايه تفقين اه يبقى في مصر يبقى ممكن يكون فيها الوجين لكن التفقين فيها ايه فتقرائها ايه مصر لانه قال لك من اخد بأنه من برضو المكسور وحرف الاستعلاء لو بص للحرف المكسور اللي قبلها يقولها مصر مصر صعبة شوية لكن من اخد لان حرفها في نفس الكلمة حرف الاستعلاء زي اللي هو الصاد يبقى مصر مصر التفخيم طبعا الراء الساكنه سكونا عارضا لاجل الوقت وقبل فتحه او زي كلمه اللي انا كنت بقول عليها كانت البنت بتقرا كلمه ايه ايه او مثلا ضم زي كلمه بالنذر بالنذر بالنذر طبعا هي قالك لك الراء الساكنه سكونا عارضا لاجل الوقت وقبل فتحه او ضم قبلها ساكن مسبوق بفتح او وهي في الوصل مكسوره بالنذر وقبلها فتح نحو آ دي البشر آ لمن نقف عليها أو ضم نحو بالنزر يبقى الم المفروض إن إن فيها طبعا التفخيم بالنزر ما قبلها ساكن زي كلمة والعصر لو وقفت عليها مفخمة لو وصلتيها والعصر معنا الكلمة فيها التفخيم العسر إِنَّمَعَ الْعُسْرِي يُسْرًا الْعُسْرَة الْعُسْرَة ولذلك رقر إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إذا لم تكن من قبل حرف استعلى يعني موجودة معها أو كانت الكسرة ليست أصلا فيها والخف في فرق زي ما قال كده لكسر المجدل واخف تكريرا إذا تشددوا يعني فيها الحرف وفق من الله في باسم الله بسم الله وقت اللي كانت تقرأ عليه مبارح بتقول في سورة كانت مثلا تقول بسم الله تقول بسم الله يعني ده خطأ شديد جدا اننا يبقى عارفين خلاص المفهود الوقت يا بنات الذهب ها طيب خلاص التطبيق العملي على حوال الراء في سورة القمر المفهود هنأقرأ هالأسوار القادل في سورة القمر بعد ما تزحروني Kull harfurat, de fieschanot, de faraat, de faraat, de faraat, de faraat, de faraat, de faraat, de te de faraat, de faraat, de faraat, de faraat, de faraat, de faraat, de de de de de